يقول السائل كثر الكلام في هذه الأيام أن سبب تكلم الشيخ ربيع فالشيخ الحجري في كلام الشيخ ربيع الأخير أن سببه أنت حينما دخلت إلى السعودية فهل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام ما هو صحيح أنا وصلت إلى السعودية فحصلت توافق ما التقيت بالشيخ ربيع إلا بعدما تكلم و وصلت يوم الاثنين وفي يوم الثلاثاء ما تمكنت من زيارة كنت لا أزال متعبا ويوم الأربعاء طلعت إلى الطائف في زيارة في بعض الأقارب وحصل الكلام وأنا في الطائف الله أعلم هل كان الشيخ ربيع قد علم بقدومي أم لا وأنا لم أكن قد تيسرت لزيارته وما زرته إلا بعد أن تكلم ثم هذا لا يغير من الواقع شيئا لو كان الشيخ حفظه الله أعالم ويعلم ما يقول ويعلم ما هي المناسبة التي يتكلم فيها فهو يقول أنا صابر سبع سنوات إذن ما هو كلامه نعم فعلى كل حال بغض النظر عن التوسع في هذا الشرح فهذا الكلام غير صحيح حتى بلغني عن بعض الناس هنا في إب يقوله ذهب الوسواس الخناس أمرك إلى الله وأشكوك إلى الله وما أسامحه نعم يعني أنني أنا الوسوس الخناس هذا وصف إبليس وحسبنا الله نعم الوكيد وعلى كل حال بارك الله فيكم كلام العلماء ما يحتاج إلى أننا نعمده من هنا ولا من هناك هو كلام علماء و عندما يبتلى أحد بأن تكلم فيه عالم ما يقول جيش عليه الألوف ما يجيش عليه الألوف هذا ما يليق ولا يقول طلبة العلم سيخبطك شعرا ونثرا ليسمت هيبين هذه ما هي طريقة للسنة في التعامل مع العلماء من أجل نفسي أسقط عالما أذل الله به المبتدع في مشارق الأرض مغاربها ونصر الله به في مشارق الأرض مغاربها قمع الله به كتب الضلال في مشارق الأرض مغاربها هل هذا طريقة أهل السنة أنهم يسقطون العلماء لهذه المقاصد عادة العادة عند أهل السنة في مثل هذا والطريقة المتبعة أنه إذا تكلم عالم في شخص نظرا فإن كان ما قيل كان ما قيل واقع فيه إن كان واقعا فيه تاب إلى الله الصغفر وأناب وأصلح من نفسه وإن لم يكن فيه تلطف حتى إذا كان العالم فهمه فاما خاطئا تلطف حتى يبين للعالم وجه الصواب بكل احترام وأذب مع المعرفة بإجلال ذلك العالم فإن لم يكن هذا ولا هذا ولا استطاع علم أن هذا ابتلا من الله يصبر عليه فالإمام البخاري تكلم فيه الذهل بيّن حال نفسه ودافع عن نفسه فما نفع هذا كله فصبر ومع ذلك بقي الذهل عنده من العلماء ولا يزال يروي عنه ويخرج أحاديثه في صحيحه بعدما ضايقه الذهلي من كل بلد وكان له وجاهة خاتمتها قال الإمام البخاري اللهم إنها قد ضاقت بي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك وصبر واحتسب أما أننا إذا حصل مثل هذا نقوم نجيش الجيوش على أهل العلم فهذه ليست طريقة أهل السنة في التعامل مع سلام أهل العلم الهنا والحمد لله رب العالمين